سبحان الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه ولا تطيب الجنة إلا برؤيته سبحان من حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره سبحان فالق الحب والنوى ومنشئ الأجساد بعد البلا سبحان هادي الضالين وراحم المذنبين ومقيل عثرات العافرين سبحان الذي ندعوه ولا ندعو غيره سبحان الذي نرجوه ولا نرجو غيره إلهنا ناداك نوح فنجيته من كربه وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره وناداك يونس فنجيته من غمه وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه وأنجيت نوطا وأهله من العذاب النازل بقومه سبحان من أيد اليتيم بجبريل ودمر أبرهة بطير أبابيل يا من هو فوق عباده ظاهر يا من هو مطلع عليهم وناظر يا من هو قريب وحاضر يا إله العباد يا كريم يا جواد سبحان من جل في سلطانه وعلى وعلى فلا عين تراه إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر إلهنا إلى ومن الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الساتر اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تمكر علينا وَاهْدِنَا وَيَسِّرِ الْهُدَى لَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخِيَارِ وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِالْعَفْوِ وَالْعِتْقِ مِنَ النِّيرَانِ اللهم يا الهنا لا يا الهنا الهنا ذكرك ووفقنا للقيام بحقك وبارك في الحلال من رزقك تفضحنا بين خلقك ولا تفضحنا بين خلقك ولا تفضحنا بين خلقك, ولا تفضحنا بين خلقك يا خير من دعاه داع يا خير من رجاه راج اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا